وَتَقُولُونَ مِن دُونِهِ آنَهَا فَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِ كُنِفْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَجُورًا فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْ لا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض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 بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا ثبورا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 ويوم يحشرهم وَمَا يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل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 وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ مَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء أم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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعْهُ أَخَاهُ هَارُونَ مَزِيرًا فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وسمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلن ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا بل قد أتوا على القرية التي انطرت مطرشوا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَنَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي بعث الله رسولا إن قد لن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء انقهرا لنحيي به بلدا ميتا ونسقه مما خلقنا أنعامًا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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغم مروا كراما فالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرينا ياتنا قرّت أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقام